الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والارض وضعها للانام فيها فاكهه والنخل ذات الاكمان والحب ذو العصر والريحان فباي الاء ربكما تكذبان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 متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرة الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان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 مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان الضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان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 111. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان 112. فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقر حسان 114. فبأي آلاء ربكما تكذبان سبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام